فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا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 يجادِونكَ فيِي الحَقْنِ بعْدم تَ بََّّنَكَ أن ماَا يساقُون إلىى المَوْوتِ وَهُمْ يظرُون وَإذ يعِدكُم الله إحدَب بطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطن الباطل ولو كره المجرمون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 وَيَُزّلُ عَلَيكُمْ مِنَ السَّمَائِمَا أَلّ يُقَهِرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَعَكُمْ وَيُذْهِ بَعَكُمْ لِجِزَ الشَّيطانِ وَلَرِّطَ علىلَى قُلُوبِكُمْ وَيثَبِّتَ بِهِ الأقُدَام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 يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم وانتم تعلمون واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنة وان ان الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم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 المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون وما كانت صلاتهم عند البيت الا بكاء او تصديه فذوق العذاب بما كنت تكفرون ان الذين كفروا يوفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسوف يوفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم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 اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِير وَإِن تَوَلّوا فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ وَلَمُأََّ مَا غَلِتُم مِن شَيئء فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِ الرَّسُونِ وَلِذِقُرربَ وَلِرَّسُون وَلِذِقُرْربَ وَْيتَامَا وَْمَسكين وَبَن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 وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 وَرَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَانِبَةَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ وَقَالَ إِنِّي بَنِيٌّ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ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 كَذٰلِكَ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ذباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم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 وإن مِنْكُمْ منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا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 والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرا حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم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 يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا ان يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفل لكم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 وَإِناسْ صرُوكُمْ فِي الدّين فَعَلَكُم النَّصْرُ إِللاا على قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَينَهُم مثاقُ واللهُ بِماَا تَععمللونَ بَصيد والَّذينَ كَفَروا بَعْضُهُمْ أَْنيااءُ بَعضُ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 إن اللهه بكل شيء إن